تُمْ وَ اللهَّه حَبدَ إلَكُمإمَانَ وَزَيَّّنَهُ فِي قُلوبِكُم وَلكِ اللهَّه حَبَّبَ إلَكُمإمَانَ وَزَيَّّنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَكَضَّه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا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 qaumun asa an yakunu khayran minhum asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in منهم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ فِئْسَ الِثْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَابِ وَمَنْ لَمْ يَتُبَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ